استوى نتدلو الله أكبر <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 الافلامين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضعة سنين. إِلَّا هِيَ الْأَمْرُ مِنْ طَبْلٍ وَمِنْ بَعْدٍ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرْ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعْدَ اللَّهِ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 كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم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 بشر ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم, وجعل بينكم موده ورحمه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 هَل لَكُمْ مِّنَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ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 فَاتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ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 Vahar al-fasadu fi al-berri wa al-bahri bima kasebet aydi n-nas Liyuziqahum ba'adha al-adhi amilu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 فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ إن ذلك لا الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا الظل من بعده يكفرون. فإن ك لا تسمع الموت ولا تسمع صم الدعاء إذا وَلَوْ مُدْبِرِينَ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمِيعَ وَظَلَالَتِهِمْ إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ إِلَّا مَن يُؤمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ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 في هذا القرآن من كل مثال ولئن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا لا الذين كفرون إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على اصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقنو.